في صحف موسوعه ك ر ر ة بأيدي سفرة ا م عبر ت ل ن ا أكفر من س ي شيء خ ل و م ن نطفة خ ل ا س ل ا م ي ه شركه الهدى شركه ا د ع و ي ن غير ا ل ربحيه ذات ل م ل م ي ن ا ج ح م ا ل م ع ي إنه ي ل ه ا ل د ك ر ح ب ا ل ن ا ر ل س